أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات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 أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدونكم في ملتهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا الله أكبر, أكبر. سمع الله لمن حميدا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 وَأََّ السَّاعَةَ ل رَيبَ فيِيهَا إذ يتَنَازَعُون بينَينَهُم أَمْرَهُم فَقالُوا بِنوا عَلَهِم بُنْانَ الرَبّهُمْ علممُ بهِهِمْ قَا الذي نَغَلَوا عَ أَمْهِمْ لنَاتَّخِذًاَّ عَلَْهِم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 الله لمن حمدا ربنا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر.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 اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من لهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك কি নির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 প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় বা সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স সলিউশন ও প্রবলেম হ্যাভেন ও ইউ চুজ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 هُ ث الرج لَن جعلنا لحه م جَّتين من أَحناب ووحففناهُ بخ وحففناهُ بخل ووجعلنا بينهُ زع كلت الجََّين آكَت أُكها وَلم تظلمِه شي وَفجرنا خل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 عَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا وَيُرْسِلَ من حَسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَرَقًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره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 নবীন ওন কাল اليك <سلام> رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلاميك وحمة الله السلام علييك ورحمة الله الله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 سماء فتلطب به نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيم انتثروا الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا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 ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله أكبر الله أكبر سمع الله স্বামীন ওন কল صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عابداً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 وربك الغفور ذو الرحمه وربك الغفور ذو الرحمه وربك لو واخرهم دنا كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لم ولم وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا আসসালামুক রহমতুল রহমতুল রহমতুল রহমতুল আমি আপনারা দেখছেন শেখ চারদিকে চলছে এক জোয়ার প্রচন্ড ঝরে জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয় পা সে পথকে মুসলিন করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মের আন্তরিক বার্তা ইসলামিক বম ইসলাম এসেছে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 বাংলা মানবতার সমাবেশ